أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 ثُمَّ وَهَبْنَا لَهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ لَنَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِرَبِّهِمْ ليتوفاكم ولكل موت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربي ربنا ابصرنا ربنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انامنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني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 And <muchas> تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من فقرون فلا تعلم نفسه ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغرون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤمنين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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وَجَعَلْنَا لَهُمْ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِرُّونَ رك هو يفصل بينهم يوم القيامة في ما كان في يختفون ألم يهدهم ك لكنا من قبلجم من القرون ييمشون في مساكم إن في ذك دآيات فَلا اسمعون ألم ير ننسق الم الأرض الجز ف نخلج من زرع تأكل منه معامهم تأكل منه أن